وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 ألم تر إلى الذين طيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَهُ لَا أَفْخَرْتَنَا إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَى عُدُونٍ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 فَلَمَّا <Sessizlik> قَالُوا لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأرسلناك من رسولا وكفى بالله شهيدا